وانزل عليك اعظم آية في فيما يتعلق بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى له واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق وأن تشاء. فلما نزلت هذه القوارع العظيمه في رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم جبر الله ذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فانجبرت هذه القوارع. التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقول ملائكته يشمل كل ملك في السماوات والارض كل ملك ملك في السماوات والارض فانه يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعنى الصلاة, الصلاة من الله على رسوله استنى عليه في الملا الاعلى يعني ان الله يمدحه ويتني عليه ويبين فضله في الملائكة على في الملائكة وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر فهو الدعاء له بأن يصلي الله عليه ثم أمر لما ذكر أنه ملائكه يصلون عليه أمرنا بأن نصلي ونسلم نصلي عليه ونسلم وهذا الأمر مطلق لم يبين متى لكن جاءت السنة بأنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام في مواضع منها في التشهد في الصلاة فإن الصحابة قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر ومنها إذا تتعصمه فإنك تصلي عليه اما وجوبا أو استحبابا لأن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم ان قمر ان ذكرت عنده فلم يصل عليه وقال تكري يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رغم ان قمر ان ذكرت عنده فلم يصل عليه قل امين فقال امين فالصلاه عليه عليه الصلاه والسلام اذا ذكر واجبه عند كثير من العلماء ومستحبه عند أكثر العلماء وقول صلوا عليه أي اسال الله الصلاه عليه قول اللهم صل على محمد وسلم عليه يعني اسال الله له السلام من كل آفة من كل آفة في حياته ومن كل بلاء في حشر عليه الصلاه والسلام لان الانبياء في الحشر كل يدعو اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء فلا يصدو عليها بتحريف أو تغير إلا سلط الله عليهم من يبين ذلك وهذا هو الواقع وللنعلم ثم ذكر المؤلف رحمه الله على حديث في ذلك ويأتي كلامه عليه إن شاء الله والله عالم سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أوس بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من السلاة فيه فإن صلاتة معروبة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت قال يقول, يقول بلي قال إن الله حرم على الأرض اجساد الانبياء رواه أبو داود بإثناد صحيح بسم في بيان قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد تقدم لنا معنى الصلاة عليه الحديث الأول عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر يعني إذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك بها عشر مرات فآتنا الله عليك في الملا الأعلى عشر مرات وهذا يدل على فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويدل على علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله حيث جازى من صلى عليه بعشر امثال عمله يصلي الله عليه عشر مرات وأما الحديث الثاني حديث بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر أن اولى الناس به أكثرهم صلاة عليه اولى الناس به يوم القيامة وأقربهم منه من صل... من, كان... من صلى عليه عليه الصلاة والسلام أكثرهم صلاة على النبي هو اولى الناس به يوم القيامة وهذا أيضا يدل على فتحه في كفر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الثالثة وحيد بن عوص ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكثر من الصلاه عليه يوم الجمعه واخبر بان صلاتنا معروضه عليه تعرض عليه فيقال صلى عليك فلان بن فلان او تعرض عليه فيقال صلى عليك رجل من امتك الله اعلم هل يعين المصلي أو لا المهم انها تعرض على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا ورس رسول الله كيف تعرض عليه وقد ارنت أو ارنت يعني بريت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أساد الأنبياء فالانبياء عليه الصلاه والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكله أما غير الأنبياء فإنها تأكله لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكله من الأرض وإن ولكننا لا نتيقن أن أحدا لا تأكله الأرض إلا الانبياء عليه الصلاه والسلام ففي هذه الحديث الثلاثة الترغيب لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما في يوم الجمعه ولكن أكتب الصلاة عليه كل وقت فإنك إذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا الله, صلت الله. الله, صلت الله. الله, صلت الله.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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه رواه الترمذي وقال حد البخيل من ذكرت عنده فلم يصل يصلي عليه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن فرالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال حديث صحيح بسم هذه الحديث الأربعة ايضا فيها الامر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك فمنها حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم المعنى لا تجعلوا القبر عيدا تتكررون ب... بالمجيء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك. وفيه دليل على تحريم شد الرحل لزياره قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن, ي... أن يسافر من أجل زياره قبل الرسول ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده لان الصلاه في مسجده خير من ألف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام قال وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم اذا صليت على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان صلاتك تبلغه حيثما كنتم في بر او بحر او جو قريبا كنتم انبغينا وكذلك الحديث الثاني انه ما من رجل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد الله عليه روحه فرد عليك السلام والظالم هذا في من كان قريبا منه كان يقف على قبره ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويحتمل يكون عام والله على كل شيء قدير ثم لقى المؤلف في علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحليل فضالب بن عبيد وفيهما أيضا الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لكن حديث فضاله بن عبيد الظاهر المراد بذلك التشهد وأن هذا الرجل تشهد ولم يثني على الله تعالى ولم يمجد ولم يصلي على النبي ولكنه دعا مباشره ومعلوم ان تشهد فيه اولا الثناء على الله بقول التحيات لله والصلوات والطيبات وفيها ايضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه ثم الدعاء فيحمل اعني حديث فضاله بن عبيد على هذا على ان المراد بذلك الدعاء في الصلاه وانه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء والله موفق اي نعم هو, هو جائز جائزا أن ان يفرد السلامه او لكن الافضل ان يجمع بينهم الحديث جاء بأن خاتمته وعبيه ورسول والرسول علم أصحابه أول ما علموا تشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عهد الله الصالحين الله عليه وسلم أشهد أن لا إله الله وأشهد أنه محمد عبيه ورسوله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن هجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا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 وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه هذه الحديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلون عليه لأنه علمهم كيف يسلمون والذي علمهم إياه هو قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أما الصلاة فعلمهم وقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقد سبق أن معنى, على ال... أن معنى صلاة الله على الأرض هي أثناءه عليه في الملأ الأعلى والمراد بآل محمد هنا كل أتباعه على دينه فإن آل الإنسان قد يراد بهم أتباعه على دينه وقد يراد بهم أرابته لكن في مقام الدعاء ينبغي أن نراج به العموم لأنه أشمل فالمراد بقوله وعلى آل محمد يعني جميع أكباع فإن قال قائل هل تأتي الآل بمعنى الأكباع قلنا نعم قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخل ال في العون أشد العذاب قال العلماء معناه أدخل أكباع أشد العذاب وهو أوله كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوذن المورود وقول كما صليت على إبراهيم وعلى الكاف الكافون للتعييد وهذا من ذلك توسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحبة يعني كما منمت بالصلاة على إبراهيم وآله فمن بالصلاة على محمد وآله عليه الصلاة والسلام فهي من باب التعليل وليس من باب التشبيه وبهذا يزور الإشكال الذي أورده بعض هذا العلم رحمهم الله حيث قالوا كيف تلحق الصلاة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة على ابراهيم وآله مع أن محمد أشرف من جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام فالجواب أن التشبيه هنا أن الكاف هنا ليست التشبيه ولكن هذا التعليل كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد يعني محمود مجيد يعني ذو مجد والمجد هو العظمة والسلطان والعزه والقدرة وما إلى ذلك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذلك أيضا التبريغ تقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أي أنزل فيهم البركة والبركة هي الخير الكثير الواسع كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه هي الصفة الفضلة وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد كما فعل العلماء رحمهم الله في جميع مؤلفاتهم في لك الرسول لم يقول هذه الصلاة المطولة لأن هذه هي الكاملة وأما أدنى مجزئ فان تقول اللهم صل على محمد أما حديث أبي مسعين البدري وعسيد وأبي حميد الساعدي فهما مقاربان إلى هذا اللفظ، إلا أن في حديث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج والدردية وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجات والذي مات عنهن تسع زوجات وكان يقسم لثمان زوجات من هن وأما التاسع فقد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة وبقية زوجات يقسم لهن عليه الصلاة والسلام بالعدل يقسم بالعدل كما كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام الحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وساقها من أحاديث ثلاثه متقاربه ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه قال الله تعالى ولذكر الله أكبر وقال تعالى فاذكروني اذكركم وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة واصيلا قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه إليه والصالحين. كتاب الأذكار على أذكار مذكر والمراد بذلك ذكر الله عز وجل ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه وذكر آيات متعددة وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوال أما القلب هو التفكر ذكر الله تعالى بالقلب أن يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته وأما ذكر باللسان فظاهر ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر لله عز وجل وأمل الأفعال ذكر الله بالأفعال بالجوالح فهو كل فعل يقرب إلى الله كالقيام بالصلاة والركوع والسجود والقعود وغير ذلك لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك آيات منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا فخاطب الله المؤمنين وامرهم بان يذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا يقول سبحان الله في البكور والاصيل يعني في اول النهار وآخر النهار ويحتمل أن يراد في النهار كله وفي الليل كله وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهذا ذكر الله عز وجل في سياق لقاء العدو فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذفتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح والفلاح كلمة جامعة يراد بها حصول المطلوب والنجاه من المرهوب وقال الله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر قيل المعنى ولا ما فيها من ذكر الله اكبر وقيل المعنى ذكر الله عموما اكبر وهو ان الانسان اذا صلى كان ذلك سببا لحياه قلبه وذكره لله عز وجل كثيرا وقال تعالى في وصف, وصف الخلق من عباده إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيم وقال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تذكرون والآيات في هذا كثيره كلها تدل على فضيله الذكر والحث عليه وقد اثنى الله تعالى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبين انهم هم اصحاب العقول فقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خرقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالمهم اننا نحث انفسنا واياكم على إدامة ذكر الله وهو لا يكلف باللسان واللسان لا يعجز ولا يفعل لو يبقى دائما لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله والله اكبر ما, ما تعجز فهو سهم الى الحمد واجره عظيم جعل الله وإياكم من ذاكن الله كذين ورذاء رأت على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب يي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه هذه الرحمنية في عن نبيه رعي رضي الله عنه كلها تدل على فضل الذكر الأول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما كلمتان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خفيفتان على الانسان سبحان الله وبحمده خفيفه هما ايضا ثقيلتان في الميزان إذا كان يوم القيامه ووزنت الاعمال ووضعت هاتان الكلمتان في الميزان تقلت به والثالث حبيبتان إلى الرحمن وهذا أعظم السوابين أن الله تعالى يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعبد ما معنى سبحان الله وبحمده المعنى انك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا مقرونا هذا التسليح بالحمد الدال على كمال افضاله واحسانه إلى خلقه جل وعلا وكمال حكمته وعلمه وغير ذلك من كماله سبحان الله العظيم يعني ذي العظمه والجلال فلا شيء اعظم من الله تعالى سلطانا ولا أعظم قدرا ولا, ولا أعظم حكمة ولا أعظم علما فهو عظيم بذاته وعظيم بصفاته جل وعلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيا عبد الله هذه هاتين الكلمتين قلهما دائما لأنهما ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن وهما لا يضرانك شيئا حبيبتان على لسانك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فينبغي للإنسان أن يقولهما ويكثر منه ثم ذكر الحديث الثاني عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني أحب عليه من كل الدنيا وهما أيضا كلمات خفيفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أب الناس الآن يسافرون في فيافه والقفار والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئا قليلا من الدنيا قد يتمتعون به وقد يحرمون إياه وهذه الأمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها لأن الشيطان يكسله ويخذله ويثبته عنه وإلا فهي كما قال رسول عليه وسلم والسلام أحب إلى الإسلام مما طلعت عليه الشمس وإذا فرضنا أن عندك ملك دنيا كنت كل الدنيا عندك ملك ما طلعت عليه الشمس وغربت ثم ميت. ما لا تستفيد لا تستفيد شيئا لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقية الصالحات قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأمل فينبغي لنا أن نقلم الفرصة بهذه الاعمال الصالحه أما الحديث الثالث والرابع فهو من قال في, يوم في يومه مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حصل له هذه الأرباح الخمسة أولا كان من أعتق عشر رقاب وثاني كتبت له مئة حسنه وحطت عنه مئة خطيئة وكانت له حزا من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من عنه خمس إذا قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه مئة مرة وهذه سهلة يمكن أن تنتظر صلاة الفجر بعدما تأتي للمسجد تسنن تقولها يمكن تكملها أو أنت في طريقك من بيتك إلى المسجد بعد طلوع الفجر تقولها تنتفع بها وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يجاوب عليها وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حرزا له من الشيطرة أما سبحان الله وبحمده فمن قالها مئة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وهذه سبحان الله بحمد تقولها في اخر النهار لاجل ان تحط عنك خطايا النهار تنتهز الفرصه يا اخي انتهز الفرصه العمر يمضي ولا يرجع ما مضى من عمرك فلن يرجع اليك وهذه الأمال اعمال خفيفه مفيده ثوابها جديد وعملها قليل نسال الله يعيننا ويياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته الله الرحمن الرحيم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 له الملك وله الحمد وهو على, كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك باحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني رواه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرت من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قيل للأوزاع وهو احد رواة الحديث كيف الاستغفار قال يقول استغفر الله استغفر الله رواه مسلم بسم الله هذه الحديث ساقع المؤلف رحمه الله في باب قضل الذكر وقد سبق لنا شيء من هذه الحديث أي من الحديث التي ساقها اليوم أن من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كما آثق أربعة انفس من ولد اسماعيل يعني كان كالذي آثق اربع رقاب من أشرف الناس نسبا وهم بنو اسماعيل لان أشرف الناس نسبا هم العرب وهم بنو اسماعيل واما العجم فلهم اباء اخرون لكن ذريته اسماعيل هم العرب فمن قال لا فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النوم وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانك من اعتق أربعة وهذا دين على فضل هذا الذكر كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان الى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكذلك حديث ثوبان، لكنه ذكر مقيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله يعني استغفر ثلاثا فقال أستغفر الله, أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام وانما يستغفر الانسان اذا فرغ من صلاته من اجل ما يكون فيها من خلل ونقص ويقول اللهم انت السلام يعني اللهم اني اتوسل اليك بهذا الاسم الكريم من اسمائك ان تسلم لي صلاتك حتى تكون تكبيرا للسيئات ورفعه في الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأخاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال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 لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديثات في بيان الأكتار المقيدة لأن الأكتار تنقسم إلى قسمين مطلقة ومقيدة منها مقيد بالوضوء ومنها ما هو مقيد بالصلاة فهذا نحتيتان مقيدان بالصلاة حديث المغيرة بن شعبه وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أما حديث المغيرة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل أما الأصنام التي تعبد من دون الله فليست مستحقة للعباد حتى وإن سماها عابدوها آلهة فإنها ليست آلهة بل هي كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله فيها من سلطان فالمعبود حقا هو الله عز وجل وقول وحده لا شريك له هذا من باب التأكيد تأكيد وحدانيته جل وعلا وأنه لا مشارك له في ألوهيته له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك المطلق العام الشامل الواسع ملك السماوات والأرض وما بينهما ملك الآدميين والحيوانات والاشجار والبحار والانهار والملائكة والشمس والقمر كل هذه ملك لله عز وجل ما علمنا وما لم نعز له الملك كله يتصرف فيه كما يشاء وعلى ما تقتضيه حكمته جل وعلا وله الحمد يعني الكمال المطلق على كل حال فهو جل وعلا محمود على كل حال في السراء وفي الضراء أما في السراء فيحمد الانسان يحمد ربه الحمد شكر وأما في الضراء فيحمد الانسان ربه الحمد تكويض لأن الشيء الذي يضر الانسان قد لا يتبين له وجه المسحة فيه ولكن الله تعالى أعلم فيحمد الله تعالى محمود على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا اتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة وإذا اتاه ما لا يسره قال الحمد لله على كل حال وأما ما يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذه كلمة خاطئة لم ترد ومعناها غير صحيح وإنما يقال الحمد لله على كل حال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا أيضا تفويض الله عز وجل بأنه لا مانع لما أعطيت فما اعطىك الله لا احد يمنعه وما منعك لا احد لا احد اياه ولهذا قال ولا معطي لما منعت فاذا امننا بهذا فمن نسال العطاء من نسأل العطاء من الله اذا امننا بانه لا ما نعلم اعطى ولا معطي لما منع اذا لا نسال العطاء إلا من الله عز وجل ونعلم أنه لو اعطانا فلان وفلان شيئا فالذي قدر ذلك هو الله والذي سيره حتى يعطينا هو الله وما هو إلا مجرد سبب لكننا نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما في فادعوا له حتى تروا أنهم قد كافتون لكننا نعلم أن الذي يسر لنا هذا العطاء وسير لنا هذا المعطي هو الله عز وجل اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد يعني الحظ والغنى يعني الانسان المحظوظ الذي له الحظ وعنده مال وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشكل من الدنيا فإن هذا لا ينفعه من الله لا يمنع ذا الجد منك الجد الجد فاعل يعني أن الجد والحظ والغنى ما يمنع من الله الزوجات لأن الله تعالى له مقصد سماوات والأرض وكم من إنسان تراه مصطورا في أهله وعنده المال والبنون وجميع ما ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله يصاب بمرض ولا يقتل من يرفعه عنه إلا الله عز وجل يصاب بهم وغم وقلق لا ينفعه إلا الله عز وجل. وهذا كله في التفويض إلى الله اذا ينبغي لنا إذا سلم الانسان واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ليد الجلال والاكرام أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر والترتيب بين الألكار ليس بواجب يعني لو قدمت بعض على بعض فلا بأس لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلاثاً والله أنت السلام ومنك السلام تبارك ليد الجلال والاكرام ثم تذكر الله تعالى بالألكار الواجب ويأتي إن شاء الله الكلام على الحديث عبد الله من مسوي سبحان الله <تصفيق> لا اله الا الله وحده لا شريك له هو القيوم هو الحي القيوم لا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 ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويأتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين متفق عليه وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا من الاحاديث الدالة على فضيله الذكر المخصوص المقيد بعمل وقد سبق لنا أن الأذكار منها مطلق ومقيد وهذا منها حديث أبي أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتفون إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون إن أهل الأموال سبقونا إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من الاموال يعني زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قال ألا اخبركم بشيء إذا فعلتموه لم يذك لم من, من, من لحقكم وتسبقون به من بعده. قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33 وثلاثين يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه وثلاثين مره هذه تسع وتسعون ثم انهم فعلوا ذلك ولكن سمع الاغنياء بهذا ففعلوا مثله فتساوى معهم في هذا الذكر فرجع الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل العموان بما صنعنا فصنعوا مثله وكأنهم يريدون شيئا آخر يقتصون به فقال ذلك فضل الله يوديه من يشاء ففي هذا الحديث من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير وأن كل واحد منهم يحب أن يسبق غيره ومنها من فوائد هذا الحديث أن هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مشروع خلف الصلوات وقد ورد في حديث, في حديث آخر أنه تكمل المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه صفة من صفات الذكر بعد الصلاة ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة وعشرين عشرين فتكون جميع جميع، ومن صفات ايضا أن تقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثان وثلاثين والله أكبر أربع وثلاثين فهذه مئة ومن صفاته أن تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات تفعل هذا مرة وهذا مرة لأن الكل تبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن فوائد هذا الحديث ساعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة والمناقشة لأنه عليه الصلاه والسلام يريد الحق أينما كان والحق معه لكن يطيب قلوب الناس ويبين لهم ومنها من فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا من على أحد بفضل فإن ما هو فضله يؤتيه من يشاء ولن يجور بهذا الفضل على أحد فإذا أغنى هذا وأفقر هذا فهو فضله يؤتيه من يشاء وليس هذا بجوع بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء وكذلك أيضا من رزقه الله علما يرزق الآخر فهذا من فضله فالفضل بيد الله عز وجل لأتيه من يشاء ومن فائد هذا الحديث أيضا أن الأغنية من الصحابة كالفقراء حريصون على فعل الخير والتسابق فيه ولهذا صنع صنعوا مثل ما صنع الفقراء فصابوا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاه ثلاثة وثلاثين والله موفق لعشر مقارن المجموعة ثلاثين نعم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والخد عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود باسناد صحيح من <تصفيق> التي تقال دبر الصلاة الحديث الأول عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبل وأعوذ بك من نرد إلى أرض أل العمر وأعوذ بك من فتنه الدنيا وأعوذ بك من فتنه القبر وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول جبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك فكلمة جبر القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكار فإنه يكون بعد السلام وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة وكما قال الشيخ الأسلام بن تيمية دبر الشيء من الشيء كما يقال دبر الحيوان لمؤخره وعلى هذا فيكون حديث سعد بن ابي وقاص وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم إذا انتهيت من التشهد ومن قولك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال تقول اللهم انا اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان نرد الى العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من فتنه القبر هذه خمسة أشياء تستعين بالله منهم الاول البخل وهو الشح بالماء والثاني الجبن وهو الشح بالنفس فالبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من مال، من زكاة أو نفقات أو اكرام ضيف أو غير ذلك وأما الجبل فأن يشح الإنسان بنفسه لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن وما أشبه ذلك فهذا, فهذا جبل وأما أن أرد إلى وأعوذ بك أن أرد إلى أردل العمر أرض له يعني أرداح وأنقصد وذلك على وجهه الوجه الأول أن يحدث للإنسان حادث يختل به عقله فيهدي فيرد إلى أردل العمر ويصلك الصبي كما يوجد في هذا في الواجه يوجد أحد يصاب بالحادث في فيختل مخه ثم يكون كالبزر صغ... كالصري أو ال... أن يكون ذلك عن كبر وهو الوجه الثاني لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدأ يأخذ بالنقص ولكن الناس ستلكون أحد ينقص كثيرا واحد ينقص قليلا قليلا لكنه لا بد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد استوى وكمل والشيء إذا كمل اخذ أخذ بالنقص من الناس من يرد إلى هذا العمر في قواه الحسية وقواه العقليه فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله ويوضعه ويوجهه وما أشكر علي. أو عقليا بحيث يهدي ولا يهدي ما يقول فالرد إلى هذا العمر يشمل هذا وهذا ما كان بحادث وما كان بسبب تقادم السن به ثم إن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال نسال الله يعينه ويأكم منها فإن أهله يملون أهل أن لهم الناس به يتعبون منه ويملونه وربما يلقونه في مكان تتكفل به الحكومة مثلا وهذا لا شك أن الإنسان لا يرى لا نفسه نصل إلى هذا الحد وتسقط أيضا عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم وتسقط عنه الواجبات لأنه وصل إلى حد نتبع عنه التكليف وأعون بك من فتنة الدنيا وما أعظم فتنة الدنيا وما أكثر المفتونين في الدنيا لا سيما في عصر نحن وعصرنا هذا هو عصر الفتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليك وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكم وهذا هو الواقع في وقتنا الحاضر فتحت علينا من كل جانب من كل شيء من كل وجه منازل كقصور الملوك ومراكب كمراكب الملوك وملابس ومطاعم ومشارك فتحت فصار الناس الآن ليس لهم لهم هم إلا البطون والفرود فتنوا في الدنيا نسل الله العالم ففتنة الدنيا عظيمة يجب على الإنسان أن ينتبه لها ولهذا قال الله عز وجل إن وعد الله الحق فلا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غضون وأعوذ بك من فتنة القبر أو من عذاب القبر وفتنة القبر أيضا فتنة عظيمة إذا دفن الميت وانصرف عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم عن منصرفين عنه اتاه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه ان كان مؤمنا خالصا أجاب بالسواه قال ربي الله ونبي محمد ودين الاسلام وان كان مرتابا او منافقا اعادنا الله اليك بذلك ذلك قال ها لا لا هاه هاه ها لا أجل. فيضرب في من حديد. المرزبه قالوا أنها حديث مثل المطرقة وقد ورد في بعض الحديث أنه لو اجتمع عليها أهل منا ما أقل منها. من عظمة عن الله العالم فيصنح سيحة يسمعها كل شيء يسمعها كل شيء إلا التقلي يعني الجن والانس وهذا من رحمة الله أن الله تعالى لا يسمعنا عذاب القبر لأننا لو سمعنا الناس يعذبون بقبورهم ما طاب لنا عيش ولتنكدنا إن كان قريبا لنا تنكدنا من وجهي من قرابته ومن هذه الأصوات المزعجة وإن كان غير قريب أيضا انزعجنا منه ففتحة القبر فتنة عظيمة نسأل الله أن يعيننا وأياكم منها هذه أشياء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه خمسة أشياء اللهم أن يعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الرد إلى آخر العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر أو من فتنة القبر أما أهلهم عاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك وأقسم قال والله إني لا أحبك وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم اقسم أقسم أنه يحب والمحب لا يتقل لحبيبه إلا ما هو خير له وإنما قال هذا له لأجل أن يكون مستعدا لما يلقي إليه لأنه يلقيه إليه من محب ثم قال له لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل السلام هكذا جاء في بعض الروايات أنه يقولها قبل السلام وهو حق وكما ذكرنا لكم في أول الدرس أن المقيد بالدبر أي بجبه الصلاة إن كان دعاء فهو قبل التسليم وإن كان ذكرا فهو بعد التسليم ويدل لهذه القاعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث من مسعود في التشهد لما ذكر قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه أما في آخر الصلاة أما الذكر فقال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جمع اعني على ذكرك يعني كل قول يقرب الى الله كل فعل يقرب الى الله كل تفكير يقرب الى الله فهو من ذكر الله وشكرك اي شكر النعم واندفاع النقم فكم من نعمه بالله علينا وكم من نقم اندفعت عنا فنشكر الله على ذلك ونصره ان يعيننا عليه وعلى حسن عبادتك وحسن العباده يكون بأمرين بالإخلاص لله عز وجل كلما قول الإخلاص كانت أحسن وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم بسم ذكر الموالب رحمه الله فهذه الحديثين فيما يتعول به ويذكر الله به في الصلوات ففي الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من أرض وفي لفظ التشهد الاخير يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة, المح فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذه أربعة أمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم أعوذ بالله من عذاب جهنم وهي النار فتتعود بالله من عذابها وهذا يشمل ما عملت من سوء تسأل الله أن يعفو عنك, عنك من وما لم تعمل من السوء تسأل الله أن يجنبك إياه ومن عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب عذاب جائم للكافرين وعذاب قد ينقطع للعاصر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنمين ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا ما يحتفل به الإنسان في حياته وتدور على شيئين إما جهل وشبهه وعدم معرفه بالحق فيشتبه عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيحج وإما شهوة أي هوى بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريد وإنما يريد الباطل وأما فتنه الممات فقيل إنها خسنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان إذا دفن. عن ربه ودينه والنبي وقيل فتنه الممات هي ما يكون عند موت الإنسان وذلك أن أشد ما يكون الشيطان فرصا على إغواء بني آدم عند موته بني الإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يأمره بأن يغفر بالله والعياذ بالله فهذه الفتنة من أعظم الفتن. وأما فتنه المسيح الدجال فالمسيح الدجال هو من جبته الله عز وجل عند قيام الساعه رجل خبيث كافر مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن الكاتب وغير الكافر ويبتل الله تعالى الناس به لانه يمكن له في الأرض بعض الشيء يبقى في الأرض أربعين يوما اليوم الاول طوله طول السنه الكامله والثاني طول الشهر والثالث طول اسبوع وبقيه ايام واخرى والثالث طول اسبوع سنه شهر اسبوع والرابع كسائر الايام يدعو الناس الى ان يكفروا بالله وان يشركوه به يقول انا ربكم ومعه جنة ونار لكنها جنة فيما يرى الناس ونار فيما يرى الناس وإلا فحقيقة جنته أنها نار وحقيقة ناره أنها جنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتر الناس به ويفتتن فيه من شاء الله ان يفتتن وفتاته عظيما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الدنيا فتنه اعظم من خلق آدم إلى قيام الساعة مثل فتنه المسيح الدجال وما من نبي إلا وانذر به قومه ولهذا خصه من بين فتنة المحياء لأن فتنته عظيمه صلى الله عليه يعيننا واياكم منها وهذه الإنسان يذكرها الانسان قبل أن يسلم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا واجب أو سنة فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو تركه لم تبطل صلاته وقال بعض اهل العلم انه واجب أنه يجب على الإنسان أن يستعيد بالله من هذه الأرض قبل أن يسلم وأنه لو ترك ذلك فصلاته باطلة وعليه أن نعيدها وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه هنا لم يقرأ هذه التعوذات الأربع أمره أن يعيد صلاته فينبغي الإنسان أن لا يدع أن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير ولأن لا يؤدي بصلاته إلى أنها تكون باطلة عند بعض اهل العلم والله المؤكد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 نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول في رفوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه مسلم بسم الله هذه اذكار في احوال معينه ومنها ما نقله المؤلف رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفره وهذا بعد ان انزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء النصر وتم الفتح فقد طلب أجل كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا السم وكان عمر رضي الله عنه يحضرهما مجالس الرجال وكبار القوم فقال بعضهم لماذا يحضر عمر ابن عباس ويترك ابنائه فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس فقال لهم يوم من الأيام ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يركونون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ما مغزى هذه السورة قالوا معناها أنه إذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفر فقال ما تقول يا ابن عباس قال أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن الله أعطاه علامة وهي الفتح والنصر إذا جاء فقد قرب اجله فقال ما فهمت منها إلا ما فهمت فالحاصل أن هذه الآية أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح في حمد ربه ويستغفره وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك وكذلك في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ومعنى هذا أنك تثني على الله عز وجل بكمال الصفات وانتفاء صفات النقص عنه وأن تسأله وتسأله, وتسأله المغفرة أما حديث الثاني فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني أنت سبوح قدوس وهذه مبالغه في التنزيل وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكة وهم جند الله عز وجل عالم لا نشاهدهم وأما الروح فهو تبريد وهو أفضل الملائكة فينبغي الإنسان أن يكسر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول كذلك في ركوه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة ورده أما حديثنا أباس الله عنهما فقال أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء وهذا طرف من حديث أوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم لأن أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فالركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن وهو راجع ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد لكن له أن يبقى في الدعاء الذي يوافق القرآن مثل نقول مثلا ربنا وفلنا ذنوبنا وإصلافنا في أمرنا وفي تقدامنا وعصرنا على قوم الكافرين ما في بأس لكن أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام عليه أن يقرأ وغراكع أو يقرأ وغساجع الركوع له التعظيم يعظم ربه سبحان رب العظيم سبحان الملك القدوس وما أشفى ذلك السجون يقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واجه يكثر من الدعاء فقمن اي يستجاب له اي هري ان يستجاب له وفقنا الله واياكم لما يحبه وارضاه سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم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 وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وعلى وعلانيته وسره رواه مسلم هذا الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكره المولد رحمه الله في باب فضل الدعاء فمنها حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وذلك لأن الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع الأخجاب التي توطئ بها الأخجاب التي توطأ بالأقدام وكذلك أيضا يضع أعلى ما في جسده حذاء ادنى ما في جسده يعني أن وجهه أعلى ما في جسده وقدميه ادنى ما في جسده فيضعهما في مستوى واحد تواضعا لله عز وجل ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق بالاكثار من الدعاء في حال السجود فيجتمع في ذلك الهيئة والمقال تواضع لله عز وجل ولهذا يقول الإنسان في السجود سبحان ربي الأعلى إشارة إلى أنه جل وعلا هو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته وأن الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته أما الحديث الثاني فهو فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم أعطي لي كله، بكله وجله على نيته وسره وأوله وآخرة وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوصد فيه لأن الدعاء عبادة فكلما قرره الإنسان ازداد عبادة, عبادة لله عز وجل ثم إنه في تكراره هذا يستحضر. الذنوب كلها السر والعلانية وكذلك ما أخفاء وكذلك الدقة وجده وهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بعد الإجمال فينبغي للإنسان أن يحرص على الادعيه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء واتقنا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك لا احصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاط رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فساله سائل من جلسائه كيف يكتب ألف حسنة قال يسبح مئة تسليحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة فراه مسلم هذا أيضا الحديثان في بيان الدفر وفضل الحديث الأول عن عايشة رضي الله عنها أنها افتقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تليه فخرجت تتحسس عنه لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضا فتخشى أن يكون حصل عليه شيء فذهبت تتحسس فوجدته صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء قالت ووقعت يدها على بطون قدميه وهو ساجد واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما لانه لا يمكن أن الواحد على قدمين متفرقتين وكذلك هو أيضا في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم رجليه في السجود أما الركبتان فهما على قبيعتهم لا يفرقهما ولا يظلمه على طبيعتهما كان يقول كان من دعائي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والمعنى انه يستعيد عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله عز وجل بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة لأن الأعمال السيئة سوجه الغضب والسخط والأمان الصالحة توجب الرضا والشيء إنما في ضده فالسخط ضده الرضا فيستعيذ بالرضا من السخط ويستعيذ وبمعافاتك من عقوبتك يعني يستعيد بمعافاتك من الذنوب وأثارها وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب وهذا يتضمن سؤال المغفرة وأعوذ بك منك وهذا أشمل آعم أنه يعوذ بالله من الله عز وجل وذلك لأنه لا من ولا من جاء من الله إلا إليه لا أحد من من عذاب الله إلا الله عز وجل فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى أي تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك مما يقدره فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمان القدمين في السجود ودل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احيانا النافله في المسجد مع ان الافضل ان تكون النوافل في البيت كما قال صلى الله عليه وسلم افضل صلاه للمر في بيته الا المسفوره لكنه عليه الصلاه والسلام احيانا يصلي في المسجد يصلي النافله في المسجد وفيها يدل على محبه النبي على محبه عائشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قرابه فانه عليه الصلاه والسلام كان كانت هي احب نسائه التي عنده ولا يسميها احد اللهم الا خديجه رضي الله عنها فان خديجه هي اول نسائه صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها احد حتى ما وكان يذكرها دائما اي يذكر خديجه لكن عائشه رضي الله عنها هي احب نسائه في احدى عائشه فدل هذا على أن نعلم ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستعيد بالسفاة الله عز وجل من ضدها بالرضا من السخط وبالمعافاه من العقوبة وأنه لا ملجأ له من الله إلا إليه فيستعين بالله منه تبارك وتعالى حواللهم نعم لا يجوز للحسن ساجد أن يرفع يديه أو إحدى يديه أو رجليه أو إحدى رجليه لأن الواجب السجود على الأرائ السبعة الجبهة مع الأم والكفين والركبتين وأطراف القدمين فإن رفعهما حتى قال من السجود فصلاته باطل أما إن المنزله بسرعه بسرعة الا يكون عليه إعادة للصلاة وفيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأخاذيث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أم المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أرحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت منذ اليوم لوزنتهم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وفي رواية الله سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته وفي رواية الله